لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إِلَّا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض, في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون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 أَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَ لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا شَفْنَا عَنْهُ ذَرَّةٌ مَّرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَى ضَرٍّ مَّسَّ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ مِن قَبْلِكُمْ لَمَّا ظَلَمُوا ْ رُسُلُهُم بِالبَينات وَمَا كانَوا يؤمنِنوا كَذَلكَ نَجزقَوْم المُجِمين ثَُّ جَعلنكُم خَلَائفَ فِي الأرض بَعهم مِن بَعِهِم لنَظُرَ كَيفَ تَعملَنُ وَإِذاَا تُتْلَ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 سَيُطْرِبُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ وَلَا أَدْرَاكُمْ بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ فَمَن أَظْلَمُ مِمَّن أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجنمون ويعبدون سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يشركون. وَمَا كَانَ النَّاسُ إِلَّا أُمَّةً وَاحِدَةً فَاخْتَلَفُوا وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ فِيمَا فِيهِمْ يَخْتَلِفُونَ وَيَقُولُونَ لَوْلَا فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضرا في البر والبحر حتى اذا كنتم في الفلك وجرينا به بريح طيبه بريح طيبه وفرحوا بها جاءت هاريح جاءت هاريح عاصف وجاءهم الموج وجاء وَعَنُوا أَنَّهُمْ مُحِيطٌ بِهِمْ إن دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ دَعَوْا الله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 السم فَخَنَ قَ بِينَبات لأَرض مَِّ يَعكُل النَّاس مَِّ يعك النَّاس وَْأَ مُحَ إذا خَذت حتى عذاَا خَذَت لأَررضُ زُخرُ فَهَا وَزَنَ وَزََّّة وَظَنهمْنُه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 والذين كسبوا السيئات جزاء سيئات بمثلها جزاء سيئات بمثلها وترحقهم ذله ما لهم من الله من عاصم كانما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 فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا إن كنا عن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 لك السَّمع وَأَابصارَ وماي يخِرج الحي وَماي يخرج الحّ من الميت وَُفررج للميتَ من الحي وَمايْ يدَببر لأَمرَ فَ سقولون الله اقول افلا تتقون فذلك الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فان تصرفون كَذَلِكَ حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم لا يؤمنون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 قل إِنَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أن أَنْ يُتَّبَعَ أَمَّ الَّذِي لَا يَهْدِي ۖ وَماَا لكُ كَيفَتَحق وَماَا يَتَّ بِع كْأكثرَرهُم إِظَنَّ إِ الظَنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الحَقِّ شَيْئ إِ اللهَّه عَمُ بِمَا يَصَانُ وَمَا كانَان هذا القرآن أَ يُفْتَراَامون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 فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ ثُمَّ اللَّهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بينهم وهم لا بِالْقِسْطِ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 ويقيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبعونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين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 وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ قُل بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ قُل أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ مِّنَ الرِّزْقِ فَجَعَلْتُمْ, فجعلتم مِنْهُ حِلْيَةً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 والذره في الارض ولا في السماء ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر ولا اكثر الا في كتاب مبين الا ان اوليا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 يضيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتل عليهم نبأ نوح اذ قال لقومه يا قوم ان كان كبر عليكم مقامي وتذكري وتذكري الله فعلى الله توكلت فاجمع امركم فَاجْمَعُونْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غَمًّا ثُمَّ قُدُّوا إِلَيَّ وَلَا تُنظَرُونَ فَإِنْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ ان اجريا الا على الله وامرت ان اكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في فلك وجعلناهم وجعلناهم خلائف واغرقنا الذين كذبوا واغرقن الذين كذبوا فَكَانَ عَاقِبَةَ الْمُنذَرِينَ ثُمَّ أَعْثَرْنَا بَعْدَهُ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا بِهِ مِنَ الطَّبْلِ كَذَلِكَ نُطْبِعُ عَلَى جدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون الى فرعون وملئه الى فرعون وملئه باياتنا فاستكبر وكان قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا, قالوا فَنُبِين قَالَ مُوسَى أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَلْفِتَنَا تَكُونُ لَكُمُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ وَمَا نَحْنُ لَكُمَا وَمَا نَحْنُ لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ وَقَالَ فِرْعَوْنُ أُثْنِي بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلَيَّ فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالَ لَهُم مُوسَى أَلْقُوا, ما أنتم ألقوا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 لَئِن يَفْتِنَهُمْ وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ وَقَالَ مُوسَىٰ سَيَقُولُ فَعَلَيْهِ تَوَكَّلُوا فَعَلَى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 مَا بِمِصْرَ دِيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ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 قَدْ أُجِيبَتْ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ وَجَاءَ وَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا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 عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسراعيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم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 وقالوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين جِهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلا تَدْعُ مِندُونَ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا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 هو صّر ni